قد أُوحينا إلى موسى أن أسرِب بعبادي فاضرب لهم, طريقا في البحر يبسا. فاضرب لهم طريقا في البحر يبسا لا تخاف دركا في تخشى لَا تَخَافُ وَلَا تخشا.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 قال فإنا قد فتنا قومك من بعدك وأضلهم السامر فرجع موسى إلى قومه غطبان أسفا قال يا قوم ألم يعدكم ربكم وعدا حسنا أفَقَالَ عَلَيْكُمُ الْعَهْدُ أَمْ أَرَدْتُمْ أَيْهَا يَحِلَّ عَلَيْكُمْ غَضَبٌ مِن رَبِّكُمْ فَأَخْلَفْتُمْ فَأَخْلَفْتُمْ مَوَعِدِي قَالُوا مَا أَخْلَفْنَا مَوْعِدَكَ بِمَرْكِنَا وَلَكِنَّا حُمْلٌ مِنَ وَلَكِنَّا القوم ولكننا حملنا أوزارا من زينة القوم فقذفناها فكذلك ألقى فأخرج لهم عجلا جسدا له خوار فقالوا هذا إلهكم وإله موسى فنسي أفلا يرون ألا يرجع إليهم قولا ولا ينمك لهم ضرا ولا نفعا ولقد قال لهم هارون من قبل يا قوم إنما فتنتم به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 قال يا هارون ما منعك إذ رأيتهم ضلوا ألا تتبعن الا تتبعن أف عصيت أمري قال يا ابن أم لا تأخذ بنحية ولا برأسي إن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 لنحرقنه ثم لننسفنه في اليم نسفاه